50 languages. في <غم> في الطريق <تصفيق> <متزيك> <عر مزيكو> يُسافر سايكل. هو يسافر بالموتورسيكل هر <تصفيق> هو يسافر بالبسكلت الدراجة هو يسافر بالبسكلت <تصفيق> هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام هر قحك ماكو هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالقارب, هو يسافر بالقارب. يسبح هو يسبح مش ششينغوا هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر وذاقو غوغوغو شخوزو وزيكونر شيناغوا هل سفر الواحد لوحده بالاتوبستوب خطر هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ تروشر لقد اضاعنا الطريق لقد اضاعنا الطريق غوقخنچ دزجې حاغر نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ قد غزيشن ندور ونرجع يجب ان ندور ونرجع تدا اوقشی اين يمكن ايقاف السيارة هنا اين يمكن ايقاف السياره هنا مونم تحبش نبج ايوجد هنا موقف سيارات ايوجد هنا موقف سيارات صدفه جزره مش وشتين وفيد وشت. كم المدة التي يمكن وقوفها هنا كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ هل تمارس هل تمارس السكي؟ ودكوين خوما بتسقوركو ليفتم هل تصعدوا بالتلفريك الى اعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى اعلى؟ Нш бцэгухор бажээдуүү пштанх هل Халь هنا нь хүна эсээ Жару зиллажаад ски? Халь юмкинн хүн